فقَدَ مَكَروا مَكْرَهُم وَإِدَ اللهَّه مَكرهُم وَإِن كانَانَ مَكرُهُم للتَزُول مِنْههُ الجِدَال فَل تَحْسَبًا اللهَّه بُخْلِفَ وَعْدِهِ أُرُسُلَ إِ اللهَّه عزيِيزُ دُ تِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ طَغْرَانٍ وَتُغَشَّاوُ وُجُوهُهُمْ النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أننا هو إله واحد وليعلموا